بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين كان الكلام في بيع العبد المسلم من الكافر هل يصح او لا يصح اشتهر القول ببطلانه والوجوه المذكورة أربعة أولا الإجماع على عدم جواز نقله إلى الكافر ثانيا المرفوعة التي رفعت إلى حماد بن عيسى رحمه الله أن عن الإمام الصادق أن أمير المؤمنين أتي بعبد لذمين قد أسلم فقال اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ولا تقره عنده ثالثا قوله تعالى لم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا رابعا مرسلة الصدوق الإسلام يعلو ولا يعلى عليه أما الإجماع فبهذا التعبير المذكور والإجماع مذكور ب تعبيرين مختلفين هذا التعبير الذي الآن نقلناه هو هذا يقال تسالم الفقهاء من أصحابنا وأجمعوا على عدم جواز نقل عبد المسلم من الكافر هذا الوجه نحن نسأل ما هو المقصود من عدم جواز نقل العبد المسلم من الكافر إن كان المقصود الحرمه التكليفية فأظن أنه هذا اجماع محصل موجود لا أظن وجود مخالف في ذلك إلا أن هذا غير بحثنا وهو مسألة بطلان البيع قد يكون فقط مجرد حرمه تكليفيه وان كان المقصود الحرمه الوضعيه فهذا اجماع منقول ونقل وجود المخالف هم. النقل الموجود العلامة في التذكرة نقل وجود المخالف انا هذا الكتاب ما موجود عني موجود عندي تذكرة العلامة إنما انقل عن الشيخ الأنصاري في مكاسبه ينقل عن تذكرة العلامة بعنوان بعض علمائنا سمنهم دول البعض من الذين بعض علمائنا خالفوا هذا حال الوجه الأول الوجه الثاني مرفوعة حمام يعني المرفوعة التي رفعت إلى حماد وهذه المرفوعة لو تمت من ناحية السند غير تم لأنها مرفوعة حال ولو تمت فمن ناحية الدلال غير تم لأن, ال... لأن الوارد بها أنه قال صادق عليه السلام قال علي عليه السلام اذهبوا فبيعوه من المسلمين وادفعوا ثمنه إلى صاحبه ما قال أن هذا ما ممكن أن يمتلك إنما قال امر عليه السلام بيعوه و ثمنه لكن على كل حال المال محترم لانه عبد ذمي لانه كافر ذمي الكافر الذمي ماله محترم خب بيعوه و ثمنه هذا ولم يذكر لو كان قائل انه اصلا هذا خرج عن ملكه قهرا لانه هذا اسلم وما ممكن ان يكون الكافر مالكا لمسلم لو كان هكذا قائل خب يدل يدل بالملازمه على عدم صحه دخوله في ملك الكافر ان كان يخرج باسلامه عن ملكه اذا لا يدخل بالملازمه واضحه نفهم انه لا يدخل في ملكه ببيعه إليه لكن لكنه ما قال هكذا انما قال بيعوه عليه الوجه الثالث قوله سبحانه وتعالى لم يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا هذا الوجه في تقريب الاستلال بهذه الآية أصله التقريب خب واضح الكلام في مناقشة التقريب أصله التقريب أن, الل أن الله سبحانه وتعالى منع لن يجعل منع إمكانية جعل السبيل للكافر على المسلم والملك سبيل لن يجعل هذا يدل على الدلالة الوضعية ليس مجرد حكمة حرمة تكليفية الملك سبيل فلن يجعل الله هذا الملك أصلا جعل ما عنده في الفقه الإسلامي في حكم الله وعليه طبعا يبطل بيعه منه لأن البيع لا يجعله لا مالكا هذا وجه الإسلامة للمماركة وقد ذكروا مناقشات مناقشات كثيرة ذكرها الشيخ الانصاري فمناقشة ذكرها السير الخوي رحمه الله عليه وناقش السيد الخوي رحمة الله عليه أكثر مناقشات الشيخ الأنصاري أكثر تلك المناقشات ليس كلها ناقشها السيد الخوي أنا ما بنأي أن أذكر المناقشات وعلى بطولها تستطيع أن تراجع الكتب بالأخص كتاب السي كتاب المكاسب للشيخ الأنصاري والتنقيح للسيد الخوي رحمه الله عليهما بإمكانكم أن تراجعوا لكن أنا أذكر خير ال... خير المناقشات مناقشة ورد جزء منها في عبارة ال... الشيخ الأنصاري أنا أكمل بجزء آخر ويبدو أنه يكون مناقشة تامة الذي ورد في كلام الشيخ الأنصاري الشيخ الأنصاري استشهد ذكر قرينه لكون هذا الحكم اصلا مال يوم القيامه مو مال قال من هذا وذلك لأن لان الايه الشريفه كالتالي الايه الشريفه لن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا عفوا الايه الشريفه هكذا الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فاتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان ذو المنافقين في ظاهر, في ظاهر الحال مع المسلمين فإذا بس هم ينتظرون من دون أن يساعدوكم وساعد حقيقيه ينتظرون ويتربصون ويأملون أن تنكسروا تربص معنا هذا فإن كان لكم فاتح قالوا ألم نكن معكم وإحنا وياكم عند المسلمين فنحن هذا الفتح يجب أن تشملنا وإن كان للكافرين نصيب لو أن الكفر غلبوا قالوا ألم نستحذث عليكم ونمنعكم من المؤمنين إحنا ما نعناكم على المؤمنين إحنا كنا بالباطن معكم فالله يحكم بينهم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين السربيلا فيستظهر او يحتمل او يؤيد يقوي ما الشيخ الانصاري رحمه الله من كلمه فالله يحكم بينكم يوم القيامه ولن يجعل يقول هل ي... لن يجعل هذا تكمله ال... مسألة في يوم القيامة في يوم القيامة الله يحكم بينكم ولم يجعل يعني في يوم القيامة لم يجعل الله للكافرين على المؤمنين السبيل هذا ما ورد في المقدار ووارد في المكاسب عن الشيخ الأنصار رحمه الله أنا أكمل شيئا ما أقول إذن ليست المسألة مسألة نفي الملكية بل المسألة مسألة نفي السلطنة التكوينية فإننا نحن نعلم أن يوم القيامة ليس ليس يوم تكاليف التكاليف الوضعيه والتكليفيه كلها راجعه الى عالمنا هذا ليس ليوم القيامه فالمقصود بلن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا يعني في يوم القيامه ما عدم اي سبيل الى الكفار تكوينا عاجزين عن أن يتسلطوا على الكفار تكفيناً عاجزون الكفار عن أن يتسلطوا على المؤمنين هذا بيان وافتكر أنه معنا بالأخص مع هذا التكميل يكون بياناً تاماً نعم هم أكمل أقول نعم لو كانت الآية ناظرة إلى دار الدنيا لو كانت الآية تنظر إلى دار الدنيا أنكن حمل نفي السبيل على نفي السبيل التشريعي بقرينة وقوع السبيل التكويني للكفار على المؤمنين في الدنيا كثيرا لو أرجعناها إلى هذا الدنيا لم يجعل الله بالكافرين على المؤمنين السبيل يمكن أن نكمل دلالة الآية ونقول هذا لن يجعل الله ليس المقصود الجعل التكويني لأن الجعل التكني ما أكثره في الدنيا أن الكفار لهم سرعة على المؤمن تكني إذا لكي تكون الآية صادقة ثم ممكن أن تكون الآية كاذبة إذا يجب أن نفسرها بمعنى الجعل التشريضي ويقال أن الملكيات سليله فمن فيه وعلى إذا ما ممكن لا يصف بيع مسلم من الكافر لأن هذا يثبت السبيل التشريعي ممكن أن ولكن بما أن المستظهر أو على الاقل المحتمل لم نقل لو لم نقل أن قوله تعالى ولكن عطف قودي ولن يجعل الله الكفن عنه من السلمين عطفه على قودي فالله يحكم بينكم يوم القيامه لو لم نقل ان هذا العطف يظهر منه قرصان ان هذا راجع الى يوم القيامه على الاقل ما لم يجد يعني ظهور في الرجوع في الارتباط بعالم الدنيا ما عليه يقيم هذا المقدار كاف في عدم تماميه دلاله الايه المباركه خلص. هذا نقاش النقاش الثاني مما يبدو لي انه صحيح فاؤيد في نقاش السيد الخوي رحمه الله يعني قال السيد الخوي رحمه الله في الاستدلال بالآية المباركه على موارد التنقيح تعبير السيد الخوئي هالشكل هو معبر على موارد التنقيح يقول لا يصدق أنوان السبيل لا يصدق على مجرد إنشاء البيع الملكية الاعتبارية من دين استيلاء خارجي هذا تعبيد السيد الخير يعني تعبيد التنقص أنا ما أعلم أنا ما كنت فاضلا راحة السيد الخير رحمه الله تعبيد التنقص هكذا أنا اقتراحي ما يلبي أن نحذف كلمة إنشاء البيع هكذا نعذر نقول أنوان السبيل لا يصدق على مجرد الملكية الاعتبارية يعني نريد أن نقول أن الآية مدل على وطلان البرمونشي انشاء افضوا الانشاء مجرد الانشاء ليس سبيلا الانشاء ها لقيمة الذي بوقنا رؤية الملكية الاعتبارية الشعرية فلنقول هكذا ولعله هذا مؤوى مصروب السير لعل التعبير المقرر المسكين إذا شفنا عيد في في التعبير نقلنا على رأس المقرر إذا رأينا لأخش تعبير نقول هذا واجعنا إلى أستاذ على كل حال أقول لعل التعبير لم يأتي في في قلم التنبيح بالشكل المذي لأنها ما راجعت بالمكان أن نراجع باغي تقارير السيد خونسي الخير المقرر وما لا عديدين من فقط التنبيح بالمكان أن نراجع باغي تقارير أنا ما راجعت أقول كلمة الإنشاء نختفى ونقول أن الملكية الاعتبارية من دون استيلاء خارجي لا يصدق عليه السبيل هجف المعرف يعني كأن مسير الخوي هكذا يقول يقول الآية لا تدل أكثر من الحجر الكافر محجور عليه إن كان لديه عبد المسلم فهو محجور عليه أين تماماً من قبل أن الصبي محذور عليه في زمان الصباح محذور عليه يعني النتيجة هو هو نتيجة أن يبغى عليه نتيجة هالشلل هذا محذور عليه ما يتصرف في هذا في يمكن أن يبغى يعطى ثمن أكثر من هذا ماي باء هذا هو الاشكال الثاني ال التق... إلى الآن تقريبين... تقريبين صار أظن إلى في الإشكال على آ... السلال بالأهل الكريم الإشكال التق... ال... الثالث الذي أظن أنه صحيح الإشكال الثالث ما يظهر من قبارة الشيخ الأنصاري بغض النظر عن مسألة فالله يحكم بينكم يوم القيامه فالله يحكم بينكم يوم القيامه هو كان بنفسه وجها للمناقشه بغض النظر عن ذلك يقول الشيخ الانصاري ان العباره الايه المباركه واضح انها اضيع عن التخص ما تقبل التخص وهكذا يقرب أولا كلمات لم لان يجعل الله يعني يقول في الحقيقة كانما يقول لم ولن ولن لم ما موجود في القرآن لم اسمعناها الشغل يصير يعني لم ولن يجعل الله سبيل إذن هذا نفع عرفا لا يقبل تخصيص هذا من ناحية من ناحية أخرى هم واضح أن هذه الآية تشريف للمؤمن وتكريم له وإذلال للكافر وهذا شرف المؤمن ودل الكافر ليس شيئا يقبل التخصيص أنه دائماً الشرف للمؤمن ودائماً الإذلال شرعاً طبعاً يعني شرعاً الشرف للمؤمن في نور شريعة الإسلام والإذلال للكافر هذا آبي عن التخص فإن كان آبياً عن التخصيص كيف نحمله على مسألة الملكية فإن الملكية مخصصة يقينا تخصيصات عديدة اولا الملكية الابتدائية أفن اولا الملكية المستدامة يعني لم تكن ملكية ابتدائية وإنما مستدامة هذا خب حتما التخصص موجود لا يناقش أحد في ذلك لا أحد أفتى أنه لو أسلم عبده بمجرد أن أسلم عبده انعتق عليه مثلا لا أحد أفتى بذلك فلو أسلم عبده لا زال عبده لا زال ملك أفرضه يجبر على البيع أو يباع عليه لكنه لا زال ملك ففي ناحيه الاستدامة إن كان معنى نفي السبيل يعني نفي الملكية إن كان هكذا لقد قلنا أن هذا غابع عن التخصص. في حين أنه لا نشك في قيام أنه لو أسلم عبده ما ينعتق عليه غاية ما هناك يجبر على بيعه أو يضع عليه رغم عليه ويعطاه فلوسه هذا من هذا ما أقول هذا استدامة تاني. بل يقول وفي كثير تعبير الشيخ الأمصالي وفي كثير من الفروع في الابتداء في الملكية الابتدائية أيضا نفقد باستدامة وجدنا موارد لا نشك فقهيا أن الملكية الابتدائية تتم السيد الخوئي رحمه الله جاء وفسر هذه العباره وفي كثير من الفروع في الابتداء ما معنى وين أكو عندنا ابتدائيه هذا وغيره ايضا فسر هذا رايت أنه في المكاسب المطبوع من قبل مجمع الفكر الاسلامي هذا أظنه ما لشيخ الأراكي أظن الشيخ محسن تحت الخط يذكر بعض التفاسير لهذه العبارة عبارة وفي كثير من الفروع في الابتداء والسيد الخوي أيضا في تنقيحه فسر هذا أنا أنقول لكم ما قاله السيد الخوي نفس عباره السيد الخوي أقوله وبإمكانكم أن تراجعوا أيضا ما هو موجود تحت الخط في نفس كتاب المعكاسب من قبل محطخ الكتاب عبارة السيد الخوي يقول وذلك لكثرة الموارد التي جاز بيع المسلم من الكافر وتملك الكافر له ولو آنما فمنها ما إذا كان العبد ممن ينعتق على الكافر إذا كان العبد بمجرد أن نملكه من الكافر بقطع النظر عن أن ذاك كافر وهذا مسلم حتى لو كانوا مسلمين بمجرد أن نملك منه ينعتق كما في شراء العمودين. شارع العمودين هكذا لو أن أحدا اشترى أبا أنا مسلم اشتريت أبي وهو مسلم بمجرد أن اشتري انما مثلا نشغل قوله آنما تقديريا أو آنما يدخل في ملكي وينعتق السيد الخوي أرفق العكس أيضا يقول لو أن أبا اشترى ابنه لو أن أبا اشترى ابنه هم نفس الشيء الأب لا يملك ابنه يعني كأنما عمودان صاعدا ونازلا هذا حكمه بمجرد أن يشتري ابنه ينعتق عليه. فا في هذا ملكي الملكية أونا ما صار بينما قلنا أن لهجة لن يجعل الله لهجة ما تقبل الاستفناء ولو أونا هذا مثال طبعا هذا المثال لكم أن تناقشوا فيه لا رغبتم المناقشة لكم أن تناقشوا فيه بأن تحملوا هذه الملكية على ملكية تقديرية ما ملك مو ملكية أنا ما وإذا ملكية تقديرية يعني مو ملكية حقيقية مجرد ملكية تقديرية وعندئذ هذا ما ينافي نقائمة عدم الاستثناء ما استثنينا ما ما قلنا بالملكية أنا ما حتى تقول صار اسفنا من حقكم أن تناقشوا النقاش في هذا المثال بس هو يدكن مثالا آخر يقول ومنها ما إذا ماء ومنها ما إذا مات الكافر وانتقلت تركته إلى وارثه الكافر ومن جملتها العبد المسلم هذا مثال ثاني فصار هنا استدامة وليس ابتداء بس خو ابتداء كان ملك الكافر آخر خو يصحة ابتداء خو يصحة استدامة ها أكثر من هذا بعدين يقول وغير ذلك من الموارد ما ما يشرح ما هي الموارد الاخرى على كل حال هذا هو اللجل الاخر على الاجمال سواء قبلنا هالتفصيلات وهالامثلة او ناقشناها على الاجمال نحن نعلم انه في الجمله هذا شيء واضح ان الكافر يملك المسلم اجمالا هذا واضح بينما الايه واضحه في انها ابيه عن الـ عن الاستثناء إذن يجب ان يفسر بتفسير لا يشمل الملكية حتى لا يلزم التخصيص هذا انا اظن ان الاكتفاء بهذا المقدار افضل يعني انتهينا الى النتيجه نتيجة, نتيجه من الايه غير ذلك وان احببتم راجعوا الكتابين يعني الشيخ الأنصاري ذاكر عده مناقشات في الايه والسيد الخوي هم مبطلها مبطل ديك المناقشات ما عدا مناقشه واحده يا ما ماك مناقشه مناقشه واحده قابلها السيد الخوي والباقي مبطل اذا اردتم التبصص راجع الكتابين انا لا ارى داعيا لبحث ذلك وانا باني على الاختصار يبقى الوجه الرابع من الوجوه الاربعه التي ذكرناها وهو الإسلام يعلو ولا يعلى عليه. المرحوم السيد الإمام رضوان الله تعالى عليه يقول هذا الإسلام يعلو ولا يعلى عليه رواية من ناحية السند لا نقاش فيها لأنها رواية معروفة. بين الفريقين مثلا والشيخ الصدوق نسبها إلى النبي نسبة شيء مسلم أن النبي قال الإسلام يعد عليه بالمقابل السيد الخوي رحمه الله يقول خارم مرسلة الصدوق ولا دليل على حجيتها وعلى أي حال بغض النظر عن الخلاف الموجود بين السيد الإمام والسيد الخوي أنها سند أفرض تام ومسلم لكن ما يفيد الرواية ما بيها دلالة على المقصود يقينا وأظن أن السيد الخوي والسيد الإمام متفقان في دلالة الرواية الرواية تقول طبعا السيد الإمام ما بحث بحث عبدها بحث بح بح بحث, بحث, بحث المصح فقط وهالآية ال الاس ال الرواية الإسلام يعلو ولا يعله عليه ذكر السير الإمام في المصحف ما كفرق والباحثان شبها متشابهان والمناقشة الدلالية أظنها واضحة المناقشة الدلالية ما يلي ذكر السيد الخوي ذكر السيد الإمام وهو صحف الظاهر أن قوله الإسلام يعلو ولا يعلو عليه يقصد أن حجج الإسلام وأدلة الإسلام ودين الإسلام هي العالية والكفر هو النازل الإسلام يعلو ولا يعلو عليه الإسلام هو الذي يغلب الكفره في حججه وادلته وبراهين الصاطقه وحقانيته لا علاقة للرواية بمسألة علو المسلمين على الكفر أن المسلمون يعلون على الكفر أو لا يعلون قد يعلون قد لا يعلم قد يغلبون قد يغلبون وإنما معنى الرواية أنه الإسلام من ناحيه الحجه والقوه والبرهنه والوضوح والحقانيه يعلو ولا يعلو عليه فالروايه اجنبيه اما نحن فيه وهناك تفاصيل اخرى ان شئتم راجعوها في الكتب انا على عادتي احذفها مثلا دخلوا في بحث أنه أن الكافر من الغلاد كفر أو لا؟ إيش رأيكم؟ إحنا أص أصل ما أثبتنا ما ثبت الآن نجي ندخل في الفروع أو مثلا خب البيع ما جاز الرهن يجوز أو لا؟ أجعله رهينة عدل كافر أجيره على الكافر. هذا جائز لا قد يقال. مو جاس. قد يقال جاس لأن هذا ما صار تملكه وقد يقال خه هذه هم صاتحة. يلذك صك صار مسيطر عليه. هل أبحث هم مراجعه في الكتب؟ أنا ما بنائي. أبحثها لأن هو أصل مطلب ما تبت. فكيف؟ بهذه الفروع. هذا هذه خلاصة الكلام حول بيع عبد المسلم على الكافر. بقي علينا موضوع المصحف. هذا هم إن شاء الله غدا نبحث حتى نكمل وننتقل إلى باقي أبحاث المكاسب إن شاء الله.